الله علينا إنه من يتقوى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. مع الدعاء. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة. ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار برحمتك يا أرحم الراحمين. بصوت القارئ مشاري بن راشد لعفاسي